دعاء دعاء نموت ونحيا نبقى دعاء بطول الزمن دعاء دعاء نعيش ونفنى نبقى دعاء برغم المحن نموت ونحيا نعيش ونفنى نموت ونحيا نعيش ونفنى نبيع الحياة لأجل الإله نبيع حياة لأجل الإله ولكن سنمضي ونبقى دعاء نبقى دعاء دعاء دعاء نموت ونحيا نبقى دعاء بقول الزمن دعاء دعاء نعيش ونفنى نبقى دعاء برخم المحن دعاء دعاء نموت ونحيا لق دعاء بقول الزمن دعاء دعاء نعيش ونفنى لق دعاء بروح المحن نموت ونحيا نعيش ونفنى نموت ونحيا نعيش ونفنى نبيع الحياة لأجل إله نبيع الحياة لأجل الإله ولكن سنمضي ونبقى دعاء نبقى دعاء نبقى دعاء إذا الشمس غابت فنحن الشروق سنصمد صفا بوجه الفسوق ننير القلوب نضيء الطريق ونرجع مجدا وماضي العريق إذا الشمس غابت فنحن الشروق. نصمد صفاً بوجه المسوق نمير القلوب نضيء الطريق ونرجع مجدا وماض عريق نبيع الحياة لأجل الإله نبيع الحياة لأجل الإله ولكن سنمضي ونبقى دعاء نبقى دعاء نبقى دعاء, دعاة دعاء نموت ونحيا نبقى دعاء بطول الزمن دعاء دعاء نعيش ونبنى نبقى دعاء برخم المحن دعاء دعاء نموت ونحيا نبقى دعاء بطول الزمن دعاء دعاء نعيش ونفنى نبقى دعاء بقوه المحن نموت ونحيا نعيش ونفنى نموت ونحيا نعيش ونفنى نبيع الحياة لأجل الله نبيع الحياة لأجل الإلهة ولكن سنمضي ونبقى دعاء نبقى دعاء نبقى دعاء نبقى دعاء, نبقى دعاء